هم هم يا أعز الناس فقات الحب والإحساس تفرقنا وصار الكون مظلم يعذب الأنفاس وصارت أجمل الأيام ذكرا في ذرى الآلام نذرف دمعها ونكون قصة قطواها العام عسى الله يذكرك بالخير ويوفك دربنا للخير ويصبح حبنا لك عون وتحفظ ودنا للغير